شال الناس في الحين نعم إني لم أحذركم أمراً أنا أقل ولا أقلتكم على برصة أرخص ودائم فيها تقول إلا وإن أدأوا بنفسي. واعلموا أنكم من صدر تنصبرتم على التشقق قليلاً تنصبرتم عن جهاد في كثير مشاقات وتضحية بالنفس تنصبرتم على تشقق قليلاً استمتعهم بالأرض والآلات القويلة المعينة المقيمة اطار الكل لما فحضر ايها الداعين تخلاء الى الارض والجميع الهواء وال من غير خيال بتعرفت دوست. من غير خيال بتعرف ان كنت متدني. في متدني ومتخلفة. وبعدين جهدت. على الحالة الطيبة. جهدت. ورقيت. روية من رويه, روية. حتى بلقت الحالة طيبة. جدا مطروفة. انك سباك. تقدر توفت. لنفسه. المؤمن اللي دخل الجنة في الدنيا للقالة المكاينية غيره. ومنستنى لنا في الدنيا اللي جنة ماذا ما يدفلها لا يدفل جنة الأشعر. جنة الدنيا يا جنة الكنس بالله. جنة المعلم. نكتبه مع الله. جنة الوصرة بالله. جنة ذكر الله. مساجين اهل الله ta انا شوفيك او جزماتي او جراج واطلعت ابن الناس بتبصت للشيخ والدعين هاكس اول في قمر ايه السنة اي صد الفضل اقول ويطلع برا كل اول الناس يصلوا المسجد كل احد الناس يخرجوا من يخرجوا من المسجد ده عمرة مش شغل يسادي بيض مش شغل يسادي بيض في مسجد عبده حي المدني صليت صلاه الرواتب المؤكده والغير المؤكده صليت صلاه الظهر ما كنتش انا من بعد خمس سنين بعديه اتوب الى الله وارفع ايدي واجه هذا الحال بدون انت شيخ الناس بتاثروا الناس كنت ولو كن كنت واحد بي والله لا بيدخلكم انتوا الطلبه الجداد ويقلدوه ولا يحاكوه انتوا واقف على جنب السنه دي بيعملوها عشان يشتهوا اقرب سنه واقرب ولازم تعبق الواجبات كلها ولازم تعبق السنن كلها تطبق السنن كلها ولازم تبتالب كل المفروحات عشان الناس بتركب كما يركبوا الصائد وطيرا وتحاكيه وتقلبه في كل ما يصدر منه من اقوال واعمال واحدة ينبج الوما يخلصوا على السنن وان كانت ليه الواجبات وان كانت مستحبة ليعتادوا وان يتأسوا بهم فيها وان يمتلكوا عن المخلوهات والمجتمهات حتى لا يتأسى بهم ونهر فيها فالدعاء الله عليه من الوجبات والرعاية العلمية والعملية والسلوكية والإحساس والمسؤولية ما ليس على غيره انق الرعاة وذلك الله وذلك أقول الله وأن يكون الداعيات بائمة في مقدمة المسارعين لمرضات الله وكايد الفيران والبقاءات عند السكب والوقوف عند حدوده والأغضب الأوسع لدينه والأخوة تجسيد للمثل الأعلى في الوضع البجاري المحسوس والمغادر وترجمكم للمنظرية إلى ممارسة وتطوير وتحويل الفكر والأمث إلى فعل وعمل من خلال عزمات البشر وبذلك تتحقق قناعة الفكرية المحسوسة لهم درون أفراد من تأذين يجسدون ويسيرون الابتداء بهم للآخرين لمحاكاته والاقتقاد به إلى جانب استصحاب من بيان الصحابة لتتواصل الذي يصف الإسلام للناس ولا يعمل النساء هو أيضا لو كان خيرا لست فقنا خلاله لكنه كاخدام والدوله لو كان صحيح كان كان صحيح نفسه مين في المقام الأول ولذلك لكي تنقل من النفاة ولكي تكون det har skjedd. دايبا. إذا اذا تعطيه شيئا فهي كاتبه كطيب عليك تحكم عليك كده تحكم عليك كده دي تجح ما تجيش قدام لا تقعد امامه شيء والعين فتاطر منه ل قريب التلفزيون بيقول برده كده بيدني اللي اللي قوم بتقول قدام البنت جرتنا دي لسنها زي العارة. انا جرت دي لسنها زي العارة. فراحني البنتي بباراة تقول لي جرتنا يا يبقى الاذان فوقه يعمل بيتاخر وطرط بيتاخر الاذان الطفل لسه لسه ما رضعش. لسه مولود واسمعت الاذان الله اكبر الله اكبر شهد الله لا اله الا الله من الكلام بتاعك بتسمع بتاعك كل مولود ولاد على الفطر على الاسلام التوقيت فلاجم من القدوة ولاجم القسوة اللهم ادعنا وإياكم قدوة صالحة وقسوة طيبة اللهم امين يا رب العالمين وإلى الإطار المعرفة إن شاء الله من المحاضرة القادمة نتكلم في المقاومة الأخرى من مقاومات اللحر والبلاعين هذا وهي مقاومات الصدر يبقى خلصنا الإخلاص والقدوة وهنلسل المحاضرة إن شاء الله في الصدر نحن نعيز نجد نجد نجد نجد نجد الزيت